وأسأل الله جل في علاني اجعلني وإياكم مباركين أينما كنا أيها الحبة الكرام أرسل الله تعالى نبيه سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق فما ترك خيرا إلا دلنا عليه وما ترك شرا إلا حذرنا منه يقول سلمان رضي الله تعالى عنه توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه خبرا بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام دل الصحابة والأمة من بعدهم على جميع الخير على الآداب وعلى الأحكام بين لهم الحسنة وحذّرهم من القبيح وبيّن لهم عليه الصلاة والسلام أيضا ما يفعلون وما يتركون. تعالوا اليوم نتكلم عن أدب من الآداب الشرعية هذا الأدب يقع من كل الناس تقريبا وقد يقع أحيانا من مخلوقات أخرى غير الإنسان كيف يستطيع الإنسان أن يتعامل معه كان الصحابة ربما فعلوه أمام النبي عليه الصلاة والسلام فكان يتعامل معهم بأسلوب معين يؤذبهم بهذا الأدب هذا الفعل الذي سنتكلم عنه فعله أحد الصحابة في الصلاة فتجاوب معه آخر مما جعلهم يضطربون في الصلاة حتى إذا انتهت الصلاة فأل النبي صلى الله عليه وسلم من الذي فعل كذا وكذا فكان له قصة طريفة ماسعة مفيدة هذا الأدب أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعله أن يقول بعده أذكارا معينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل هو من الله كما أن أفعالا أخرى يكون هي بوسوسة من الشيطان أو بأز من. ما هو هذا الفعل الذي سنتكلم عنه اليوم؟ ما هي الاداب الشرعية المرتبطة به ما هي الاذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام لاجل ان نتعامل معه لو وقع هذا الفعل من مسلم او من غير مسلم كيف نستطيع ان نتعامل معه ونتفاعل هذا كله واكثر باذن الله سنتكلم عنه اليوم في حلقتنا يسعدني ان تبقوا معنا تحديد مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون أيها لحبة الكرام جعل الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام بشرا لاجل أن نقتدي به ولو جعل الله تعالى الرسل من الملائكة لما استطاع الناس أن يقتدوا بهم فإن الملائكة لهم في خلقهم ومن طرقهم ومن صفاتهم ومن قدراتهم أشياء لا يستطيعها البشر لذلك لما طلبت قريش أن يكون الرسول ملكا قال الله جل وعلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ثم قال وللبسنا عليهم ما يلبسون يعني وللتبس الأمر عليهم فظنوه رجلا وأنكروا أن يكون ملكا لأنه تصور في صورة رجل تعالوا اليوم نتكلم عن فعلا إذا خرج من الإنسان كانت سرعة خروجه مئة كيلو متر في الساعة عن تعلم. لا يستطيع الإنسان أن يفعله وهو مفتوح العينين لا بد إذا راد يفعل أن يغمض العينين عن فعل يحبه الله تعالى عن فعل إذا فعله الإنسان في صلاته سن له أيضا أن يقول ذكرا معينا هذا الفعل بالمناسبة يقولون إنه إذا فعله الإنسان يتوقف القلب أثناء فعله يتوقف يعني طبعا أقل من ثواني هو أصلا ما بضع ثواني هو يعني كذا وانتهى يعني فيقولون ان القلب يتوقف عن ضخ الدم خلاله هذا الفعل أيضا إذا فعله الانسان يقولون يعني انه له من الفوائد في في الجسم انه يخرج ابخره في الدماغ وما الى لذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا الفعل هو من الله وقال صلى الله عليه وسلم العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان طبعا النبي عليه الصلاه والسلام جاء عنه أنه عطس مرارا عند الصحابة ولم يجى عنه صلى الله عليه وسلم أنه تتائب وقال بعضهم العلم أنه عليه الصلاة والسلام أخبر يعني أن الله تعالى عصمه من الشيطان وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا ومعه يجري الشيطان منه مجرى وقال وقال صلواته ربيhi عليه يعني إن الإنسان تخصف شهور الشيطان وأخبر عليه صلى الله عليه قال قالوا حتى أنت يا رسول الله يعني أن الشيطان يجري منك مجرى الدم قال نعم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم او قال فأسلموا يعني إما أن شيطانه دخل في الإسلام او أنه صلى الله عليه وسلم يسلم من وسوثته وإستاذه عليه الذكر الذي يسن للإنسان بعدما يعطس طبعا أنا سأتكلم عن عدة أحكام متعلقة بذلك ما هي الأذكار متعلقة بالعطاس هل ينبغي الإنسان أن يكتمه العطاس يعني بعض الناس إذا عطس كتمه إما أنه وضع يده على أنفه وكتمه او أنه أطرقه طيب هل الأفضل أن يصرخ به يعني كمسة عالي أم لا لذلك ذكروا أن في الجاهلية كان بعضهم يتشاء من العطاس قالوا حتى إن أحد الملوك عطس عنده وزيره فعطس عطسة قوية جدا مما جعلت الملك ينتفض وهو على على كرفية ثم غضب قال إنما أردت إفزاعي قال والله يا يعني يا صاحب الجلالة أنا, أنا عطاسي كذا أصلا <تصفيق> والله لا أردت إفزاعك ولا شيئا قال والله لا تأتيني بمن يشهد لك أن عطاسك دائما كذا ولا الله لا أقتلنك تورط الرجان من يشهد له أن عطاسك دائما مزعف فخرج إلى السوق فرعى أحد زيرانه ودعاه قال بالله تعال اشهد لي عند الملك تعال اشهد لي عند الملك أن عطاسي أصلا يعني مشكلة دائما يقولون فجاء ذلك الرجل عند الملك فسأله الملك وقال له هل هذا فلان فعلا عطاسه دائما بصوت عالي يا أيها الملك أشهد بالله أنه عطس مرة فطارت أحد أبراثه الله <تصفيق> من قوة عطسه فالشاهد أن بعضهم كانوا يتشاؤمون به بالجاهلية وكانوا ليس عندهم آداء شرعية في مع هذا العطاس يسن للإنسان إذا عطس أن يقول الحمد لله سواء كان ذلك في صلاةه أو في غير صلاةه يسن له أن يقول أحد ثلاثة أذكار إما أن يقول الحمد لله أو أن يقول الحمد لله رب العالمين أو أن يقول الحمد لله على كل حال هذه ثلاثة أذكار يسنل الإنسان أن يقول أحدها يشمته الآخر ومعنى يشمته قيل يشمت يعني أذهب الله عنك شماتة أعدائك ثم يتها كده التشميت وقيل يسمته يسمته بالسين يسمته بالسين معناها التسميت والتثبيت يعني افهمها مثلا اربطها مع الاسمنت يوضع لتثبيت أشياء الأحجار أشياء. فكذلك التثبيت قالوا في الحديث قال فإذا عطس فليسمته وفي رواية فإذا عطس فليشمته قالوا فمعنى يشمته يعني كأنه يقول له أذهب الله عنك شماتة أعدائك يدعو له بذلك وقيل يسمته يعني دعا له بتثبيت مع لأن العطاس كما ذكرنا له قوه له يعني يخرج بسرعة شديدة وبالتالي ربما اضطربت معه الأعضاء لذلك تجد بعضهم ربما هو في السيارة يعني أنا أذكر واحد من زمانتك كان بيوجف عند إشارة فكان مخصف فاقترب من السيارة اللي أمامه وقدر الله من عطس الله. وهذا حقيقي درس معي في الجامعة فعطس على عطسك كأنه ضغط بنزين مع تغميضة عينه وصدم اللي أمامه فالعطاس يجعل الجسم يضطر وبالتالي يستنى له أن يقول يعني يشمته ويسمته يتبت الله عليك أعضائك يسن للإنسان أيضا إذا عطس وهو يصلي أن يقول الحمد لله لذلك جاء في رواية مسلم أن معاوي بن الحكم رضي الله تعالى عنه لما أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء معاوي بن الحكم طبعا ليس من سكان مكة إنما هو من سكان عفوا من سكان المدينة هو من سكان أطرافها تعرفون بعض الصحابة كان في المدينة وبعضهم كان في أطرافها خاصة لي يرعون الغنام او مثلا عندهم مزارع أو كذا فى جاء يوما الى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم رضي جالس مع اصحابه يحدثهم يعني ببعض الاحكام من ضمن ما ذكر في اثناء حديثه أن الانسان إذا عطس يسن له أن يقول الحمد لله وعاوذ بالحكم اخذ هالفائده خلاص اللي يعطس نقول الحمد وقال الحمد لله, وقال الحمد لله, وقال الحمد لله الله فمضى الى اهله اذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الظهر هذا دخل الرجل الله اكبر صلاه العصر والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم عطس رجل من القوم فلما عطس ذلك الرجل قال الحمد لله طبعا هو يستنى للإنسان في الصلاة يقول الحمد لله ولو أنه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى جاهز له ذلك خاصة إذا كان الإمام لا يقرأ بصوت عالي إذا كان الإمام يقرأ بصوت عالي فلا يمرغي له أن يطيل الحمد حتى لا ينشغل عن الاستماع إلى قراءة الأن الأصل أن يستمع ويعني الاستماع لقراءة الإمام واجب أما حمد الله بعد العباس فهو سنة ليس واجبا يتبر أمر مستحبا الشاهد أن ذاك السحابي قال الحمد لله وهو في صلاة معاوي بن حكم يصلي تعلم يقول الحمد لله نقول ايش يرحمك الله. الله فمباشرة أول ما قال ذلك الرجل الحمد لله مباشرة معاوي قال له يرحمك الله. الله فلما قال له يرحمك الله يعني استغرب الناس صحيح. من هذا اللي قاعد يصلي في الصلاة تتصرف معه تصرفا عجيبا جعله يزيد الطين بله. اذكر لكم هذا التصرف لكم ايضا بعد هذا الفاصل القصير باذن الله. تحديد مكانك يا اخي في مكانك يا الحكم رضي الله تعالى عن سمع ذلك الصحابية بحمد الله تعالى بعدما عطس وهم في الصلاه فهو اسرع الصلاه تمع العبسة مباشرة قال لا يرحمك الله فالصحابة المسلمة يتكلم في الصلاة يقول فجعل بعضهم ينظروا إلي يعني هم يصلون هذا يلتف كان ما عدد يتكلم كان هذا بداية الإسلام أيضا. يقول فلما جعلوا ينظرون إلي قلت لهم ويله امي ما لكم تنظرون الي ليش تنظرون لي انا ماذا فعلت يعني هو كانه يقول كيف ترى خيري يا اخي اني انا يرحمك الله انا انا اطبق سنه لماذا تنظرون الي عزيز تكلم في الصلاه يتكلم قال ويلاه امي ما لكم تنظرون الي طبعا المسجد ما كان كبيرا شوي مثل يعني المسجد اللي بالهضره من يوم يعني فالنبي عليه وسلم ما بينه وبين اللي صف ولا صفين فهو حتى النبي صلى قال ويلاه امي ما لكم تنظرون الي يقول فجعلوا يضربون على افخاذهم كان يقول له اثكت يقول فحلمت أنهم يصمتونني فصمت عرضت انقصدهم اثكت وسكت يقول فلما انتهت الصلاة التفت النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم إلينا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام سمعت صوت لكنه صوت جديد عليه يعني يعرف الصوت هذا لو صوت أبي بكر يعرف صوت أبي بكر صوت عمر رثمان علي يعرف صوته صوت أبي هريرة لا ليس صوت أبي هريرة هذا صوت فثمان عبد الله بن عمرو الاصلا اعرف صوته <تصفيق> هذا صوت جديد عندنا ما ما يعرفه فقال النبي عليه الصلاه والسلام ايكم المتكلم في الصلاه يقول فتطفق الناس يشيرون اليه هذا هذا هذا هذا, <تصفيق> <يرصر> هذا, <تصفيق> هذا, هذا اللي, <تصفيق> اللي يقول فدعاني النبي عليه الصلاه والسلام قال تعال الله اكبر هو وامي صلى الله عليه وسلم والله ما رأيت معلما كان خيرا منه والله ما كهرن ولا نهرني ولا شتمني يعني ما كهرني ما عبستي وجهه قال تعال عبستي وجهه ولا نهرني ما قال هذه صلاة هذه صلاة أنت ما تدري ما نهرني ولا شتمني ما قال يا كذا وكذا يقول وإنما جاء وجلست بين يديه وقال بعد اللحظ يقول ما رأيت معلما كان خيرا منه لذلك هذا إذا هو رسالة حقيقة إلى كل من يعلم الناس يعني أنا لما أعلم ولدي أداب العطار مثلا او مثلا زوج يعلم زوجتها او زوجة تعلم زوجها او مثلا مدرس يعلم طلابها او امام مسجد يعلم المأمومين يعني يا اخي الاصل مثل ما قال معاوية يقول يعني ما رأيت معلما كان خيرا من في رفقه وليناه لان يا اخي معاوية ما كان يقصد انه يفسد عليهم م. قراتهم ولا كان يقصد انهم يصطربون في الصلاة ويذي عليهم خشوعا كل هذه الامور ما كان يقصدها انما هو امر فعله مشتهدا وترى ثلاثة اربع اخطاء الناس التي نحن نغضب منها ونصرخ عليهم وربما احدثنا لهم مشكلة بسببها بسيطة هي بسيطة او احيانا حتى لو كانت كبيرة هم غير متعمدين لها ونحن نتعامل معهم وكأنهم قصدوا ان يفعلوها وقصدوا ان يفتدوا الصلاة وغير ذلك يعني انا اتأثق في احد المساجد مرة رن الهاتف الجوال لشخص معين في المسجد اظن في الصف الثالث او الرابع وكانت المغمة الموسيقية ايضا فالرجل يعني ما أطفأ الجهاز مباشرة والإمام ركع وسمع الله والحمده والجهاز يرن زين الله وأتبر وسجد والجهاز شغال يرن وموسيقى حقيقة أشغلنا اشغالا شديدا يعني خاصة لك وأنت تصلي تتأذك توقف خلاص يا أخي حط على الصامت اقفل السماعة وشغال يعني يمكن لمدة مدري كم رنه المنقريب من الدقيقة او نحوها طبعا دقيقة كثير يعني يعني تقريبا نقول ربع الصلاة فحتى ان الامام هو ساجد كان يقول سبحان ربي الاعلى يبغي يغطي شوي على الصوت انتهت الصلاة فقام اليه احدهم غاضبا والتفت على موضع اللي كان صاحب الجوال فاذا عامل يعني اظن هندي او, او كذا يعني ما ادري والله اشكان يشتغل بس واضح انه اعجمي وانه يعني ما عنده من المعلومات الشرعية مثل ما عنده غيره جاء عنده وقال له اش ما في طبي اش ما في طبي جوال طبعا بالمناسبة عنده الحنفية عندهم بشديد في, في مسألة الحرشة في الصلاة ويرى بعضهم هذا نحن في مذهب في الغالب يرى انه لو تحرك لبطن الصلاة فهو ما يبغي يتحرك خليه يرن لحد ما ينتهي هو كده مسكين اشتهى فقال شيف جوال شيف هذاك مسكين ادخل يجب وعطى جوال فاخذه ضربة في الجزاء يبهن هذا تصرف يا جماعة يتصرف مع انسان يعني بالله يا عليك يا جماعة لو كان انا اعرف الامام واعرف المسجد اللي وقعت في الحادثة لو كان النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الموقف ما كان هيك، بس يتصرف ما كانت يصرخ به ولا شيء بنادب كل هدوء لان المقصود يا جماعه هو تعديل سلوك الانسان اللي امامك ليس المقصود الالتقام انا ما بالي بالك عداوه لازم اهينك واكسر خشمك واحرجك امام الناس يا عبد الرحمن يعني هي ما هي مره تلاقيها او مرتين في حفاره المنزل دائما هم في المرة الأولى ينصحون ومرة ثانية ينصحون حتى أحيانا يحطون الأفتاة في اللغات في اللغة العربية مم. بالأردو والمتلبيني أغلق الجواء بعضهم لا يتفسدون هذا الشغل فتلاقيه عصب لأنه ما هي أول مرة دائما هو احسنت أنا أدري ان الشخص الذي قام إليه يعني دفعه إلى هذا الغيرة مم. ما بينهما بينه بين الهندي هذا عداوه وأول مرة يشوفه في يعني دفعه إلى هذا الغيرة هذا الدين والحماس له لكن المشكلة يا أخي تكون غير موجهة غير شرعية يعني العاطفة في الإسلام لا تكفي لا بد أن يكون معها العلم شرعي لذلك أسامة رضي الله تعالى عنه لما سفاهل بخاري النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثهم إلى معركة يقول ف فأثناء ال ال القتال انتصر المسلمون على جهينة أي لقبيلة جهينة فواحد من, من القبيلة الجهينة كان يقتل الناس قوي ففر أصحابه فألقى سيفه وفر معهم فلحق به أسامة ومعه رجل من الأنصار فطوقوه على شجرة الرجل اختبأ وراء شجرة فجاء أسامة من جهة والأنصار من جهة فرفع أسامة السيف عليه ونحن في القتال وقال ذلك الرجل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ها قتلني أشهد الله ونحن رسول الله يعني وضعه أمام الأمر الواقع أسامة الآن ما بين عاطفة وعلم العاطفة أنه أنت قتلت كم واحد من المسلمين وبعدين الآن ما جاءت لا إله إلا الله ما شاء الله إلا لما رأيت الموت لما رأيت السيف فوق قلت لا إله إلا الله كما قال يذكرني حاميل والرمح شاهر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم مدام أنك تسلم كان أسلمت قبل شوي ما أسلمت ما شاء الله لما رأيت السيف أمامك فأسامة غلب العاطسة وضرب قطل قطل. قطل. فأقبل للنبي عليه الصلاة والسلام يحدثه عن المعركة عاد لهم انتصارنا والنبي صلى الله عليه وسلم استمع الى يعني اخبار جيدة ثم قال له قال اسامه يا رسول الله فعلوته بالسيف فقال لا اله الا الله فقتلته قال النبي صلى عليه وسلم قتلته بعد ان قالها قال نعم قال قتلته بعد قالها قال الرسول ما قالها خو... ايمانا بالله قال خوفا من السيف قال هل شققت عن قلبه لتنظر قالها ايمانا بالله وخوفا من السيد كيف لك بلا اله الا الله اذا جا جاءك تحدث يوم القيامه يقول سامر فلا زال يلون حتى تمنيت اني ما اسلمت لتلك الساعه فالمقصود ان العباده ما تكفي لا بد يكون معها العلم الشرعي نعم. شوف النبي عليه الصلاه كيف تعامل مع معاويه قال إن هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي للتسبيح والتهليل وقراءه في القران خلاص خلاص سامة. اخذ المعلومه ثم قال ثم نعم. قال عفوا معاوية نعم. قال معاويه يا رسول الله بدأ لاني ترصد اني لجارية سرعى الغنم وانها مرت بالغنم فأكلت ذئب شاسا منها فراجعت فغضبت وضررت فككت على وجهها فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعطقها قال رسول ان منا قوم يخطون قال ذا كان نبي من الانبياء يخط فمن وافق يخطه قال رسول الله ان منا قوم يتطيرون جعل يستكي النبي صلى الله عليه وسلم في امور لما ارتحت نفسه المقصود ان حمد الله اثناء الصلاة جائز لكن لا تخل لا تقول, الله. الله. لا تقول يا رحمة الله بقي ما يحقق عدد المسائل إذا عطس في الحمام إذا عطس الصبي لو أحد عنده ولده أبو سنة ونص عطس طبعا ما يقدر يقول الحمد لله هل تقول الحمد لله بداله لو عطس غير مسلم عندك ما هو الذكر الذي تقوله له لو تتابع العطاة من انسان معين كيف, كيف تتصرف معه لو عطس الخطيب الجمعة وهو يخطب او عطس أه. أحد المؤمومين بجانبك ماذا تقول هذه كلها نفصل إن شاء الله في الحلقة القادمة أيها الحب الكرام هذا المقطع الذي نعيدكم به في آخر كل حلقة نحن في آخر كل حلقة نعطيكم مقطع من المقاطع المنتشرة من خلال شبكة الإنترنت وغيرها لنعلق عليه نخرج إلى هذا إعلام جديد ثم بعد ذلك نعود إليكم بإذن الله تجد كانكياه فجميعساابون من الجميع يساابون إن غير من نور تحديث مكانك يا أهلي إن الجميع مسافرون صدق الله عز وجل قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحتبهم جميعا وقلوبهم شتى طبعا المنظر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يعني هذا جنب يهودي ومعه سلاحه ويمشي بين ناس عزل وتقتماما أيضا أنه ربما لو قتل أحدا من الناس بهالسلاح لن لن يساله أحد لماذا قتلتها وبصرخه من من صارخ من فوقه ربما من بيت او من جسر او أو, من او ربما حي يتصل يعني ومع ذلك وهم اذرع ليس واحدا سلاح ومعهم سلاح ومعهم سلاح والحريم بينهم يا رجلهم نساء لي تستحسن ايضا هؤلاء النساء اللي كانوا موجودين ايضا ومع ذلك انظر كيف الناس بداوا يصفقون يقولون يا جبنا يا جبنا صرا هذا سبحان الله من طبعهم اساسا لذلك الله تعالى قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد هم أصلا بينهم مشاكل داخلية تحسبهم جميعا وقلوبهم شكا تترام على طاولة واحدة تقول الله يا أخي على متحدون على رأي واحد شوف يا أخي كيف كلمتهم واحدة لكن قلوبهم شكا كل واحد يتمنى لو الثاني يتورط في قضية مالية ولا قضية شكل. في شرفها أو في غير ذلك لأجل أن يتجسى منه فنسأل الله تعالى أن ينصر الله, الله تعالى, الله تعالى الله. أن ينصر إخواننا الله. في قلقصين وأن يعيد المنشد الأقصى إلى حوضة الإسلام والمسلمين أيها الأحب الكرام لنا لقاء آخر بإذن الله تعالى معكم نكمل فيه ما بدأناه في هذه الحلقة أشكر لكم تواصلكم وحرصكم إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <مسافرون> <مسافرون> <مسافرون> <على هدى ناسانيرون> <مستمسكون>